الحديث ال24 شيخنا نعم واحد من الرقيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحدي... الحديث الحديث ال24 قال المؤلف عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي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 يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو ان اولكم واخركم وايساكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقش ذلك من ملك شيء يا عبادي لو ان اولكم واخركم وايسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مساله ما نقش ذلك من عندي الا كما ينقصل نخياط اذا ادخل البحر يا عباد انما هي اعمالكم وحشها لكم ثم وافيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه رواه مسلم نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين هذا الحديث من الحديث الحدثية والذي يريه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لبنى ذي هذا الحديث هذه الخوائد الإرام ويومها قيده جمع أعلى يا عبادي إن أطلت الظلم على نفسه لأجه بيها تمتقرموا ولا تبالموا اقول له اقول شيء لاي احد فالله سبحانه وتعالى ليس يعلم سرك ولكن الصحيح عليه ولكنه تلا عن جل وعلا فجعل وبين العباد حرم وهذا قال الله تعالى في اطلاق طريق الكرم وعبادي أجل لك كلكم ظال إلا من هديته لا إلا بسل تظال إلا من هدى الفيديو والصعبين أهدكم الإجابة هي إلا إجابة وعالى إزاعة الإنهام والتوفيق هي إلا الله سبحانه وتعالى فالأبوها من يشاق وما هو من يشاق فبهذا قال للنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحسن ولكن الله يجي من أشاق الإجابة الإنهاب الطبيع يا عبادي كنوك الثالثين من أسلطين تستاذين أهدي يا عبادي كنوك الثالثين إِلَّا مَنْ أَبْعَمْتُكُوْتُ فَسَّطْ عِمُونِي أُبْعِلْتُمْ الأرضات بيه إلا إِلَّا مَوْحَدُ فَهُمَّا الَّذِي يَرْزُقُ الْخَلَائِكَ إِلَّسِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَسَهُمْ يَعَدَيْتِ بِالْتَلَمَ بِذِّكِ مِنَا الْوَائِشِ الْحَمْرُ وَفَعَوَى هو الذي يَفْطِيُونَ والذي يضر وينفع وأما غيره من المخلوقين قد يكون ذلك إما قال عدم القائد لا, لا عبادي كلكم حالون إلا أنك سأكون تستطيع كتهم يعني يطلب الإنسان حاجته كلها من طائدته وعدد فمؤكنا فهام أو شرابا أو فشوة قبل ذلك من المنافع التي لا يحبها لترى الزكابة كتبه الزكابة الزكابة الزكابة وحبادي فتم تسترين بسيدة ونهارة وانا أفضل الجنوب جميعا فسترين من أرض إلاك أي أن الله نجمع وحدك وبترينه في الناس وعني الحجة إذا أردت الجنب تستطفر الله حفظ لك وهذا ما يجب على العجة كلما أجل جدا عجز له توقف تستطفر ولا يشير يا عبارة جيس جيسة لن تذني المجمد بيشة بخيري ولم تذني المسحلة الضعون دعنا الله جبري عدع العلماء عن قديم بلا ان تبي احد من عالم الارض والسماء ان يوجد يا انسان وراي قالوا في بدايه العالم القائع لا يوجد على الانسان اي على المراجل ان الله جل وعلا ان من عالميه كبيعي انما قال عجم القوي قال قبره ضعيفه ضعيف اي ان الله جل وعلا يا زهيد من ساعتنا ولا قبره من عاصيله انما هذا يحصل لنا النفع والاستقرار طب باع الله وعدده صار لث عشر قرش ومن عسل ماء ولا ادري ما هي قراءته رجاء اقول عزم القائل ان امي رساله ان خالدات كما قال لي اظهر انكم قد بنيت نفسي وداري ان قال عزم القائل يا عبادتي لا يامنن عليكم الاخره ولا يذوقون الجنه قالوا على اتقاق قلب الريح ذا ذا ذلك كيان يعني ان الله جل وعلا جميع صفات وقوله واسما وتاتي وان تعاد العباد كلهم أهل جميعاً في توقيته كما ان معاصي جميع ما تنقض ركن وعد الله عز وجل صائم وعباده ان اولى ذخرهم اي صبر جميل خالص كان على أسلق قلب رجل واحد مائكة مائكة من الدكتين مثلا عجب الكائن يا عبادي فأنا أملت المعاشرة فإن ستكون جلتك فأني في سعيد واحد يعني في أرض واحد فسأليني فأرتيت كل واحد من أرسلته مائكة مائكة من الدكتين أردونك فذلك مما عندي جاءً إلا كما يستخدم إذا أدخل في البحر يعني الإطرة التي يطاطلها الزوم إذا أدخل في البحر ماذا تأخذ منه لا تأخذ منه شيئًا وهكذا ما يتمع في كل شيئًا كله آخر وطلبوا كلهم جزعاً بمياتهم المختلئة وعلى شكرة وعلى شكرة وعلى شكرة ما أحلى شكرة تكون كلاكما عن فتاك إلا كما ينقبوا فيها إما أنت حر إذا أُخذتك ثم كان عزمي قائم يا عبادي فأنا أولكم أحسركم فإن سكم أجنكم يا عبادي إنما هي أعمالك تبسيها لكم ثم أعرفكم إياها وقل يجد خيرا ونحمد الله وقل يجد خير ذلك فلا يقول لله إلا نستطع أي أن الله جل وعلا يفسي علينا أعمالك فهي الذي يذهب عليها ونحاكم عليها وقل يجدنا خيرا فالحمد وشكري لذلك وفتنا وهبانا وقل ذهب على الأعمال في عدد ونسي يقضي إليك ومن يوجد شرًا الألومين إلى نشأ والذي جمع على نشيه نظر الله الجنب على أن ينزل حقياتهم في هذا الدين وفي هذا الكل والعمل وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث والخديث الذي جاءت عن النري صلى الله عليه وسلم في الخير والنور في الحق والتحديث من الضغط بالعاده اكثر في ذلك الكتابي في هذه في الله سبحانه وتعالى سيد بارك الله فيكم احسن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <عينيكم شيخنا>. <تصفيق> <تصفيق> عليكم شيخنا عثابكم الله جزاكم الله خيرا الله يسعدك الله يسعدك غالي فيك هياك الله شيخنا السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله